وبِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ أَلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا وَالَّذِينَ اتخذوا من دونه أولياء الله ذلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله ان اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد على النهار ويكور النهار على وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا وأنزل لكم من الأعناق ثمانية أزواج يخلوهم في بقون أمهاتكم فالقم من بعد فلق خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن لا تصرفوا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإما تشكر يرضه لكم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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَظُرُونَ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَظُرُونَ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إذا نسيم ما كانوا يدعون إليه من قبل وجعل لله أدادا وجعل لله أدادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك خليلا إنك من أصحابه أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عبادي الذين امنوا ربكم Kul ya عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل من النار لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف وكتفوا والذين جئتنا بالضلال فان يعبدوها وانا اليه الى الله ننبشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِيهِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّن تَحْتِهَا نَبِيَّةٌ نَّبِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذك راعي للألباب Afman sharḥ Allāhu saddrahu li'l-islām, fahu 'ala nūrīn min Rabb. Afman sharḥ Allāhu Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثالي يخشى عرو منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، وَمَن يُبْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هاد أَفَمَن يتقي بِوَجْهِهِ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذلك ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم عذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآفرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتخون اللهم مثل روجنا في شركا متشاكسون ورجلا ورجلا سلاما لرجل يستويان مثلا هم يستويان مثل لله من اكثرهم لا يعلم انك من عند ربكم تختصون فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى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 يكفر الله عنهم اسوا الذين عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكافي عبده ويخوفونك بالذون من دونه وَمَن يُبْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي اتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هن كاشفات هل هن كاشفات بره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 كِتَابَ مِنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَن تَزَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسِ كلّتي خُضى عليها الموتَ ويرسلُ الأخَرَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى.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 شَفَعَتْ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ الله وحده قلوب الذين لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ قُلِلَّ هُمْ مَفاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن من الذين ظلموا ما في الأرض مَعَهُ ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً عليه العلم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذيين من قبلهم فما أظلم عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا أن الله يغيث رزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أن لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب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 من قبل أي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسو يا حسرة على ما فرقت في جنب الله أن تقول نفسو حسرة على ما فِي في جنب الله وإن كنت من السافرين أو تقول لو أن الله هدى لي كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين بلقى جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بِهَا واستكبرت وكونت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسود أليس في جهنم مثوى المتكبرين ويُنذج الله الذين اتقوا ويُنذج الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 وَمَا خَدَرُ اللَّهِ حَقَّ خَدِيرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَالسَّمَاوَاتُ لَقُوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يشركون ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَصَعِقَ في, ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ انفخ في فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب والشهداء وجئ أبن النبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بَيْنَهُم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وَسِيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَّا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ عُسْلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 وَقَالُوا لَنَا فَزَتَهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْلَةٌ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين